أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظَلَّكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُعْرِضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَمَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ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 تدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما ارسلت به كافرون فانتقمنا منهم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 معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيْهُم مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالعذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 112. وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون 113. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم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 عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 111. إنه لكم عدو مبين 112. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون 113. الله هو ربّي وربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم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 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون <تصفيق> لقد جئناكم بالحث ولكن أكثركم للحث كارهون 114. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون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 119. ومن خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون 110. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 111. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون